إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسن وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا تَفْجِيرًا يُثُونَ بِالنَّذْرِ وَيَقَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُشْتَطِيرًا لَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينُ وَيَتِيمُ وَأَسِيرٌ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فمطاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 بيطاف عليهم بأنيت من في الضّوّة وأكواب كانت قوارير قوارير من في الضّوّة قدرها تقديرات بيسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى السبيلة ويقوض عليهم الظالم مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مسورة فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملك كبيرا عليهم ثياب سود خضر واسترق وحل أسامر من في الله لَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَنزَّلُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَنْسًى مِّنْهُمْ أَوْ كَفُورًا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 يدخل من يشاء في رحمته فالظالمين أعد لهم عذابا أليما